111. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 112. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب 113. بل عجبت ويسخرون 114. وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وَعِظَامًا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا 114. قلوا نعم وأنتم داخرون 115. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 116. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 117. هذا يوم الفصل الذي كنتم به 111. أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 112. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 113. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون 111. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 112. قالوا إنكم كنتم تأتوا لنا عن اليمين 113. قالوا وَمَا لم تكونوا مؤمنين 114. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. 114. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 115. فأغويناكم إنا كنا غاوين 116. فإنهم يومئذ في العذاب مشترفون 117. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لا نعرف الهتي لا شاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِيضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ 119. وعندهم قاصرات الطرفعين 110. كأنهن بيض مكنون 111. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 112. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنت 119. وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون 110. قال هل أنتم مطلعون 111. فاطلع فرآه في سواء الجحيم 112. قالت 111. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 112. أفما نحن بميتين 113. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 114. إن هذا لهو الفوز العظيم 115.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 فانهم لا اكلون منها فمالئ اولا منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم الى الجحيم انهم الفؤا باهم ضا 114. ضَلَّ ضل قبلهم أكثر الأولين 115. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 116. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 117. إلا عباد الله المخلصين 118. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في سَلَامٌ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم 111. أغرقنا الآخرين 112. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم 113. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون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 ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون مَا تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم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 111. أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 112. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 113. فلما أسلما وتله للجبين 111. قد صدقت الرؤيا كَذَلِكَ كذلك لجزي المحسنين 112. إن هذا لهو البلاء المبين 113. وفديناه بدبح عظيم 114. وتركنا عليه في 119. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 110. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 111. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن دريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. 111. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 112. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 113. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط 119. عَلَيْهِمَا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين 110. إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين 111. إذ قال لقومه 119. لا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 110. الله ربكم ورب آبائكم الأولين 111. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين 111. عَلَيْهِ عليه في الآخرين سلام على إلياسين 112. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من 111. وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين 112. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا 111. وإن يونس لمن المرسلين 112. إذ أبق إلى الفلك المشحون 113. فساهم فكان من المدحضين 114. فالتقمه الحوت وهو مريم 115. فلولا أنه كان من 114. وأنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 115. فنبذناه بالعراء وهو سقيم 116. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وَأَرسَلنَاهُ إى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدونَ فَآمَنُوا فَمَتعنهُم إلَى حم فَسْتَفتْتِهِمْ أَلِ رَبِّكَبَنَااتُ وَلَهُم البَلون أَمْ خَلَقُن الْمَلائِكَةَ إلَ فَو وَهُمْ شَاهدُ أَل 117. ومن إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون 118. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون 119. أم لكم سلطان مبين. 119 فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين بَيْنَهُ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 111 سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. 124. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم 125. وما منا إلا له مقام معلوم 126. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون 119. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين 110. فكفروا به فسوف يعلمون 111. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم 117. وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون 118. فَإِذَا يستعجلون 119. فإذا نزل بساحتهم فساء 111. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون رَبِّكَ رَبِّ ربك رب العزة عما يصفون 113. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين